والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن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 فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذَلِكَ لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم